Allah Allah Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة دليل أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع حلقة اليوم إن شاء الله رب العالمين من قصة الصراع نستأنف فيها حديثا بدأناه في الحلقة السابقة عن جزيرة العرب وبدأنا في جزيرة العرب بأول أنبياء الله تبارك وتعالى الذين نزلوا إلى هذه البقعة وهو آدم عليه السلام وتحدثنا عن خلق آدم وقصة الخلق ومما خلقه الله تبارك وتعالى وكيف خلقه ولما أسجد الله له الملائكة وكيف رحب الله به وأظهر منزلته لملائكته وخلقه وكيف أن إبليس أبا واستكبر ولم يكن من الساجدين اليوم إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن وعلم آدم الأسماء كلها ما العلم الذي علمه الله لآدم ثم سكن آدم وزوجه الجنة كيف سكنوا الجنة أو أين؟ سكنوا وكيف عاشوا وكيف خرجوا من الجنة بعد ذلك وبعد خروجهم من الجنة او السبب في هذا الخروج هو ابليس وكيف ان له استراتيجية في الصراع مع ادم وزوجه وذريته اجمعين هي دي محاورنا النهاردة ولكن في البداية ارحب باستاذي واستاذنا جميعا العالم الجليل الاستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا ومرحبا دكتور جمال مرحبا بك أستاذ أشوف مرحبا بدايةنا دكتور جمال زي ما قلنا حنتكلم عن هذه المحاور وعلم آدم الأسماء كلها سكن آدم وحواء الجنة استراتيجيات إبليز في قصة الصراع مع آدم وحواء وبني ابنائهم ولكن في البداية وقبل أن نتحدث عن علم أدم الأسماء كلها وبخاصة نحنا كنا أرجاءنا مداخلة واتصال في نهاية الحلقة السابقة ووعدنا المشاهدين أن نحن نبدأ بيها النهاردة هي متعلقة بالمحور الأول علم أدم الأسماء كلها قبل أن نعمل كل ده عايزين نشير مرة تانية لأهمية الجزيرة العربية وليه احنا بنتناولها بالدراسة هكذا وبنتناول كل ما من يعني بعثوا في هذا المكان من أنبياء الله يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أود أن أذكر أن تاريخ الجزيرة العربية يشكل جزءا من تاريخ الأمة الإسلامية وعلى هذه الأرض المباركة ربنا سبحانه وتعالى بعث فود وصالح وشعيب وعلى هذه الأرض المباركة كانت لإبراهيم الإمامة وبعد جاء خاتم الأنبياء المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى اختار الجزيرة العربية واستفاها وكما يقول ابن القيم هذا يليم على كمال ربوبيته وإيرادته سبحانه وتعالى اختار أفضل البقاع علشان يجعل فيها قبلة المسلمين بيت الله العتيق وعشان يكون فيها المكان الذي تتوجه إليه قوافل الحجيج لأداء ركن من أركان الإسلام فا بالاضافة الى ذلك اجتمع في جزيرة العرب اولا يعني إمامة آدم أبو البشر الأول واجتمعت ايضا رسالة خاتم الملسلين محمد صلى, صلى الله عليه وسلم ففي هنا في أفضلية في المكان وايضا يعني اجتمعت ايضا افتلت اختيار خاتم المرسلين من العرب باللسان العربي ومن اجل هذا تأتي يعني اهتمامتنا بهذا ال... لكن اود أن نذكر ابتداءا ان هذا المقرر الذي نعرض له الآن الآن تاريخ الجزيرة العربية يدرس في المدارس والجمعيات تحت مسمى عرب قبل الإسلام او العرب في الجاهلية وهذه المقررات تتجاهل الرسالات السماوية تتجاهل رسالات الرسل يعني يعتبر أن العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عرب جاهليين وعرب قبل الإسلام قبل الإسلام ما فيش اسلام قبل محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم بل انهم يعني اعتبروا إن تاريخ مكة وتاريخ إبراهيم عليه السلام من التاريخ الأسطوري الخرافي الذي يسبق التاريخ الحقيقي. بل إن دائرة المعارف الإسلامية اللي يعني الأجانب ألفوها يتكلم برضو عن تاريخ هود وصالح أنه تاريخ أسطوري. يعني ليس هذا فحسب. داجرت تشكيك في الإسلام و و وأركان الإسلام وفيما تصل بقضية الحج وفي زمزم والحجر الأسود يعني إيه؟ يعني عبارة عن تشكيك وتشويه هذا يعني الشهاد طبعا من الذي كتب هذا عشان اجساد المشاهدين لان ده عشان قدوا حذركم يعني ده يدرس في كل يعني اصبحنا الان ننظر الى تاريخنا تاريخ الجزيرة العربية من خلال عدسة صنعتها أيد اجنبية عن معتقداتنا منها جستاف لوبون في كتابه حضارة العرب وده ترجمه عادل زهيتر سيديو في كتابه تاريخ العرب العام كتب فيليب حتي وده كتابه يعني ويتداول في الجامعات الأجنبية اللي هو تاريخ العرب المطول يعني الموسوعات التاريخية بتاع اللي أشرف عليها لانجر وويلز وكوترل وأيضا مجموعة من الكتب كتبها مسلمون زي كتاب الشرق الخالد وما كتبه جورج زيدان العرب قبل الإسلام وما كتبه أيضا تاريخ التمدن الإسلامي واحد اسم جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام إذن المشكلة الخطيرة إن هذا الجزء كل هذه الكتب تتناول هذه يعتمد على أنها حقبة جاهلية, جاهلية لا أثر فيها للإسلام ولا أصل فيها للإسلام بل كم في كتاب الشعر الجاهلي قل القرآن والتوراة والإنجيل أن يحدثون عن إبراهيم وإسماعيل ولا يعني ذلك أنهما شخصيتان حقيقيتان هذا يعني يعني ليس هذا في حسب يعني هو التشكيك وتشكيك في كل جزئية من جزئيات عز يقول في النهاية إن الإسلام دي عبارة عن خليط من الديانات الـ الـ الـ الوطعية وثومس أرنولد في كتابه اللي هو الدعوة إلى الإسلام فإذا أنا عاوز أقول إحنا الآن بنصوب أولا الهدف أن نحن نلقي ذلك والتي تستبين سبيل المجرمين نقول هذه المقررات الدراسية دي مش بس بالنسبة لجزيرة العرب زي ما ذكرنا قبل كده بالنسبة لمصر أيضا يقول لك مصر الفرعونية ويتجاهل رسالات يوسف من بالنسبة الأرض الرافدين يتجاهل رسالة نوح ويونس وغيره من الأنبياء الصالحين فلذلك من هنا تأتي أهمية استعراض تاريخ جزيرة العرب في ضوء الرسالات السماوية وفي الضوء السقافة السماوية حسنبدأ بإجابة السؤال المتبقي من الحلقة السابقة وبالتالي نحن ما زلنا نؤكد أن احنا بنرحب باتصالتكم ومشاركاتكم. على قصة الصراع ولكن في الثلث الأخير من الحلقة وزي ما وعدناكم هو إن الأسئلة التي تتبقى من الحلقة السابقة نبدأ بها هذه الحلقة كان معانا سؤال مدام عبير من مصر اللي كانت يسأل عن في سورة البقرة قال ربك للملائكة. للملائكة إن يجعلهم في الأرض خليفة تقول إن هذا حوار بين الله والملائكة وإن سورة بني آدم عند الملائكة كانت سورة سيئة لأنهم هم يعني افترضوا أن هو بني آدم سوف يفسدون في الارض وكذا وان الله وضع اساس الاستخلاف وهو العلم وعلم ادم الاسماء كلها وكان عندها ظن ان هذا العلم هو العلم المقصود هنا هو العلم الشرعي لأن العلم الدنيوي لان العلم الشرعي مشترك بين ادم والملائكة فهي تقول اولا هل هذا الظن صحيح ام لا ثم تريد توجيه كلمة للأمة عن أهمية العلم الذي يعني هجرناه وتركناه وأصبح الغرب هم الذين يصدرون إلينا علمهم وأحدث شيء أخذهم من الغرب يعني هو ابتداء أننا الجزء الأخير من السؤال يعني لا شك فيه أن هويتنا مستهدفة ونجح العدو فإن نحن نضيع هذه الهوية فضيعنا يوم أن ضيعناها سبب ضيع هذه الهوية هو في الثقافة الشرعية وضعف الثقافة التاريخية بالاضافة الضعف في العلوم الكوني لا. لكن يهمنا بالنسبة للثقافة الشرعية والثقافة التاريخية ان امه لا تعرف دينها ولا تعرف رسالتها ولا تعرف انبياءها ولا رسولها فاذا احنا نركز ان وصيتنا ودذائنا لاخواننا اهمية دراسة التاريخ الاسلامي من المصادر الصحيحة وعلى ايدنا وإذن كمان أهمية الدراسة أن يكون الإنسان ثقافة شرعية دي مسألة وتحصيل الرسالة الكتابية والله من يسألك علما نافع يبدأ بالنسبة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائك فقال أنبوين بأسمائها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا سبحانه تعالى يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان حين اللحظ في الناس بتعطي اللغة بيقولوا عشان الناس اللي بتكلموا عن نظية النشوء والارتقاء فقالوا أول علم تلقاه آدم عن ربه ورفع به مكانته هو أن الله خلق علمه الأسماء التي رفع عشان يبقى الجمهور المشاهدين معنا حذرك لو تتكلم عنه علم آدم الأسماء كلها ما العلم م. الذي علمه الله لآدم أي نعم, نعم. التي رفع بها مكانته ورجح كفته وأقنع الملائكة بأنه أهل للخلافة يبقى مرة أخرى أن ربنا لما خلق آدم وعلمه البيان علمه الأسماء التي يرفع بها مكانته ورجح بها كفته وأقنع الملائكة بأنه أهل للخلافة والسيادة في الأرض حيث قال تعالى وعلم الآدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبؤوني بأسماء يا أولئك إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ما أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما يتدونهم الدخول إذن أي أن الله تعالى علمه أسماء جميع المخلوقات مما له أهمية في مجال الخلافة وقالية الخلافة دي سنعرض لها في موضع آخر لأنه دي مهمته مما له أهمية في مجال الخلافة في الأرض واكتشاف قواها واسرارها كما علمه الله تعالى خصائص تلك الاشياء وكيفية الاستفادة منها وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه ان الله تعالى عرف ادم الابجديات التي تتكون منها كافة العلوم وزوده بالعقل الجواب في الافاق الدائم البحث والتجريب والاكتشاف القادر على معرفة آيات الله في الكون ودلالته على عظمة الله الخالق المصور وإن الله تعالى خلق الكون لهذه الغاية بدليل قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر وينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحات بكل شيء علما أي أن الله تعالى خلق العالم لنعرف نحن من هذا الخلق قدرته وإحاطته فنقدره الله حق قدره ثم نسبح بحمده ونهتف بمجده وهذه هي رسالة آدم وبنيه على الأرض لذلك فلابد للبشرية اليوم من العودة للإسلام بشموليته وأيضاً من في ذلك علوم الدنيا والدين والأخذ بأسباب عمارة الأرض والآخرة معا وهذا ما ناد به الانبياء والمسلون منزل عليه هذا كلام طيب دكتور جامل ولكن هناك رأيان في مسألة تعليم آدم الأسماء كلها هناك رأي يقول إن الله تعالى علم آدم مسألة الترميز يعني إن, أن هذه اسمها نخلة وهذا اسمه إنسان وهذا اسمه جبل حتى يعلم الـ الـ الاسم والمسمى وإلا عندما يتع... يعني يريد الناس أن يتحدثوا بعضهم إلى بعض إذا أراد أن يتحدث إلى جبل لابد أن يحضر جبلا معه حتى يتحدث عنه إذا أراد أن يتحدث عن نخلة لابد أن يشير إلى نخلة حتى يعلم السامع أنه يتحدث عن نخلة وهكذا فكرة الترميز والأسماء والمسميات هذا الرأي, الرأي الآخر يقول لا لم يعلمه فقط أن هذا إنسان وهذه نخلة وهذا كذا ولكن علمه تفاصيل كل شيء بمعنى أسماء كل الناس وأسماء كل البشر وأسماء كل الزروع وأسماء كل الأشجار وهكذا، فهل تعليم الله لآدم، كان الأسماء العامة فقط أم تفاصيل هذه الأسماء بمسمياته؟ تفصيل الأسماء بمسمياته؟ آه. يعني الأشياء ب... بتفاصيله. يجب ندرك ان أكمل صورة للخلق الإنسانية هو آدم عليه السلام، آه. وأكمل صورة للحضارة عهد آدم عليه السلام، وأكمل صورة للعلوم التي حصلها آدم عليه السلام، والدليل على ذلك أنا أعتقد أمامنا هنا نموذج من نمازج. إنه لما خلق الله آدم عليه السلام ومسح على ظهره فخرج من ظهره كل نسمة قدر الله أن تكون إلى يوم القيامة وليس كمثل شيء. لا. وقال علموا أنه لا إله غيره ولا معبود سوىه وقالوا شهدنا وإذا خذ في هذا قرب العمين وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم أشهدهم على أنفسهم لستوا ربيكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذريتا بعدهم أفتهلكنا بمفعل المصدلون هنا لما ربنا مسح على ظهر آدم وليس كمثلي شيء فخرج كل نسمة قدر الله أن تكون إلى يوم القيامة فنظر إليهم آدم عليه السلام نظر فسقط من ظهر كل نسمة وخالقه من ذريته إلى يوم القيامة كل نسمة من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا ونورا ثم عرضهم على آدم يعني فقال أي ربي الخلق خلق الله الناس كلهم من أول آدم وأبناء وأبناء أبناء وإحنا وولدنا وولدنا كلنا عرضنا على هزة آدم هذا ما عرض في الأسر ثم عرضهم على آدم فسيدنا آدم استلفت نظره شخصية شخصية, شخصية. معا قال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريته فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه لا. فقال اي ربي من هذا فقال هذا رجل من اخر الامم من ذريتك يقال له داود فقال ربي كم عمره قال ستون سنة قال اي ربي زد من عمر زده من عمري اربعين سنة ده رواه في تفسير سورة الاحراف والعقيدة الطحوية ورد هذا الخبر اذا ما في شيء إلا وعلمه الله عز وجل حتى لما نرجع يعني للأشياء التي علمه الله لآدم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في هومين وتجعلون له أندال ذلك رب العالمين أو أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبقين ولقد علمتم من نشأة الأولى فلولا تذكرون ما زي ما ربنا قال يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخل من الجنة فتشقه ذكر بن آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة لا. لا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا من خلال تعليمه لآدم عليه السلام إنه ما فيش مسألة متناولهاش والدليل هذه قصة ربنا وهو بذكرنا بقصة الخلق وفرأيتم ما تحوثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرمون افرائيتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون افرائيتم النار التي ترون انتم اشاتم شجرات <تكتور> يعني هذا السياق يدل على أن هناك ما وهناك زروع وهناك كذا ورب سبحانه يذكر الإنسان يعني على هذه الأرض أن هذه الأرض التي تزرع وكذا لست أنت الذي تزرعها ولكن نحن أو أنت تزرع ونحن نمبت وكذا لكن خصية التعليم م. هنا التعليم والتعليم ده ظهر أيضا في قصة من القصص التي وردت لما آدم أكل من الشجرة يقولوا أول ما تكشفت عورته فجأة لأنه مستور نزل لابس حلة الجنة هو حواء فانزعج يقول جعل يشتد في الجنة، ودي يعني مسألة يعني إلى يلبس حلة الجنة حلة الجنة مستور العورة مسؤول العورة يعني هل هل كانوا عليهم ملابس؟ طبعا الرسول صلى الله عليه قال فالشيطان فواسس سالهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من ثوائهما عشان يعريهم بمجرد ما لبسوا يعني هل أكل الشجرة جعلهما يخلعاني هذه المثال تخلع هذه الملابس عنهما أم, أم أنه لا لا لا لا توجد لباس ملابس لا لباس التقوى اللي ربنا سترهم به يعني كان لذلك يقولوا ستر العورة دي فطرة ربانية فطر مستوري خلق مستوري العورة خلق مستوري العورة فلما أكل منها بدت لهما سوءاتهم يعني يعني هل كانت العورة مستورة أم أنهما لم يرى لأنفسهما عورة أصلاً يعني ما كانوا شايفين نفسهم عورة وما أكل بدت لهما عورتهم أو سوءاتهم حتى في الآية بدت لهما يعني هما كانوا شعروا وظهرت لهم هما الله أنا يعني يعني الشاهد إنه كان مستوريني واللي حصل بعد من وقع في المعصية ذهب هذا الستر فربنا سبحانه وتعالى يعني هنا سنرى يعني خبرا في أنه ربنا سبحانه وتعالى أنت ليه بتمر بتفر مني ليه يا آدم طب الثاني يعني نرى لماذا فر آدم من ربيه بعد أن تناول من هذه الشجرة بعد الفاصل شهداء الكرام نلتقي بعد الفاصل لنرى لما فر آدم من ربيه في الجنة فرى آدم من ربيه في الجنة. لما كان هذا الفرار ؟ دلنا إحنا عرفوا حالاً. أيوه دكتور جمال. ف يعني, يعني لما ربنا سبحانه هذا الخالق كما قلنا آدم عليه السلام كان رجل طوال يعني كثيف الشعر. نه. فلما أكل من الشجرة وبدت له ما مسود أول ما بدأت تظهر عبوده فاشتد يقول آدم عليه السلام فسمع عندئذ الله عز وجل يا آدم أمني تفر قال لا ولكن أستحقك يا رب أنا مستحي منك للي عملت هذا قال أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحثك منها مندوحة عما حر حرمت عليك قال بلى يا رب لكنني وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كذ كذبة اللي هو قدمهما إني لكم لم ينصحين كنت شاط صور يحلف بك كذبة, كذبة قال هو قال وقفت قال فبعزتي لَهبفنك الى الارض خلاص ثم لا تنالوا العيش الا كد الحته المهمه هنا فجل لما هبط ادم وزوجه من الجنه كان ياكلان منها رغد لان ربنا قال ان لك فيها الا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمى فيها ولا تضحى لكن هذا الكلام كان على الأرض أم على الجنة؟ في الجنة تكلم عن الجنة لما كان في الجنة أنك أنت يعني خلي بالك كل من هذا حلال وهذا حرام وبالتالي طالما انت يعني انت انضبطت مع عوامر الله عز وجل الـ الـ الـ الخير واجد الأرزاق دار الطعام والشراب نعم. واللي بأسها كذب فطبعا لما حصل وأكل من الشجع وخرج وعقول لكن اللي هي علشان أعرف إن إيه اللي ربنا علموا الآدم مقتضياته ونزل دلأتي هيكد ويكدح في الأرض ماذا يفعل يقول ربنا سبحانه وتعالى علمه صناعة الحديد دي حاجة الحاجة التانية الحاجة التانية وأمره بالحرف فحرث وزرع ثم سق حتى إذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبده ثم أكله وفي رآية أخرى يعني إذن ربنا سبحانه وتعالى هو ده تعليم رب العالمين لآدم نقول لأنه نزل الأرض ومحتاج أنه يطعم هيعمل معه. إيه ولست ع... بقى أبناءه حيجوا بعد كده عايزين يتناسلوا ويتكاثروا الحاجة الثانية التي ترتبط ب... أيضا بال... بال... باللباس يقول رب العالمين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم نتذكرون ما الفرق دي بين لباسا يورث سوقاتكم وريشا ولباس التقوى الفرق من التلاتي ريش ده زي النسبة للتورج الزينة نعم. يعني اللباس الأصلي آه يعني لباسا يورث لباس سوقاتكم الملابس العادية لكن لباس التقوى يعني يقول لباس الورع نعم. والخشة من الله تعالى نعم. عشان كده قالوا ان طهارة الباطن أهم من جمال المظهر طهارة نعم. الباطن نعم. المفسرون لهم كلمات آه. طيبة، واللباس التقوى ذلك خير. وذلك خير. عفواً عشان دلية عشان ذلك ما هو يا بني آدم لا ي... وبعدين التفسير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا بني آدم لا يفتلن الشيطان كما أخرج آبائكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوئاتهم. إنه يراكم وقبيرهم الحيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون هذا نموذج من تعليم الله أيضا لآدم عليه السلام نعم. في حاجة تانية ممكن يعني نعطي نموذج و... اللي هي بالنسبة الله سبحانه وتعالى يعني ال... نموذج آخر لتعليم آدم عليه السلام يعني من الأشياء التي علمها الله آدم عليه السلام يعني فضربنا سبحانه وتعلمه الرعب علمه الاستفادة بالبقر انه فيه يخرج من بين فرس ودم لبنا سائغا للشاربين وعلموا انه اوحى ربك الى ان احنا نتخذ من الجبال بيوتا ومن ومما يعرشون ثم كل يعني ربنا سبحانه وتعلمه وانزلنا الحديد نقول. فيه بأس شديد اختار نقدر نقول ان ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا ادم عليه السلام كل الاشياء التي بها يستطيع ان يحيا حياة كريمة نعم. يعرف يأكل ايه ويشرب ايه ويتحرك ازاي وعارف الناس وعارف الجبال وعارف الانهار يعرف كل شيء ومن ثم علم أبناءه ومن ثم وصلنا هذا العلم نعم. يعني أيوة. أظن كده فكرة العلم الذي علمه الله آدم واضحة جدا أن ما من شيء على وجه الأرض إلا علمه الله آدم وبعد ذلك علمه آدم لأبنائه نوصل دلوقتي للفكرة الثانية وهي سكن آدم وزوجه الجنة أين كان يسكن آدم وزوجه بعد أن خلقهم الله في الجنة, في الجنة. وقلنا يا آسم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شتم ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين وبرأي يقول الله سبحانه وتعالى يعني في يعني في كل هذا هو في النهاية أسكنه في الجنة فين في السماوات في الأرض طبعا في السماوات يعني هو هو في السماء هو يعني هو أصفي كلام كده في رأي ااا في في رأي هنا بيقول دكتور جمال إن لو كانت جنة الماء والتي في السماء فأولا كيف أخرجه او لما اخرجه منها المفروض انها جنة إذا جنة المأوى يعني الحياة فيها مقيمة ودائمة الأمر الثاني لما حرم عليها أن يأكل شيئا ما المفروض نحن ما ندخل الجنة كل حاجة حلال ومباحة الأمر الثالث كيف وسوس له الشيطان وهو في الجنة فدي كل لا تساؤلات على ان لو كانت الجنة هي جنة المأوى هل كان ينفع كل الحاجات دي وهي يعني لا تجوز في جنة المأوى يعني هو الرأي الأرجح إنه هو جنة المأوى وطبعا هو ربنا أنزله علشان يعني إيه يعني طبعا فترة التعليم وعشان يوريه ربنا في الاصل ادم عليه السلام كما واني جاعد في الارض خليفة في مهمة معينة لكن تكتمل التربية في هذا المكان في جنة الخلج <سؤال> عشان كده وقال له يا ربي لو انا تبت لما هو بيشتد في الجنة لا. نتيجة المعصية لو تبت ارجع انا راجع ارجع الى الجنة تانية قال نعم بس يتقترن بالتوبة والعودة إلى الله عز وجل فإذا بالنسبة طب واسوش واس للشيطان كما وجد في كتب التفسير أنه طبعا هو ربنا طرد آدم من الجنة أخرج فعلا طرد من الجنة لما قال فخرج إنك رجيم وإن عليك لعنته إلى يوم الدين يعني طيب إزاي يعني قالوا إنه ممكن الشيطان يوسوس عن بعد، لا. يعني, يعني لأنه يكون هو في الأرض وأدم في الجنة ويوسوس له، ف... جاء في مرحلة من المراحل حجبت الجن عن خبر السماء، يعني إذا كان مش كده في لما ربنا قد أوحينا أنهم سمع نفر من الجن قالوا إن سمعنا قرآنًا عاجز، إلا من خطف الخطفة إن من خطف الخطفة فاتبعه شياء ثاقب، يعني كانوا تسمعون خبر السماء. فالخبر اللي أنا قرأته كان لأن في إسرائيليات كثيرة إنه أسوا لهما عن بعد في بعضهم يتكلم عن الحي والكلام يعني خلينا نقف مع النص القرآني إنه ربنا أنزل الجنة وقال له هذا حلال وهذا حرام رضي الله الإسلام دينا مرحلة التربية ليكي لأن التربية يعني تحتمد على تحصيل العلم وسائل تحصيل العلم السمع والبصر والفؤاد فربنا سبحانه وتعالى إذا لهنا آدم الفرس يشاهد عن قرب يعني إيه الملائكة ويقولوا حتى في الجنة كان عايش في الجنة يتحدثون معه ويجالسونه وشاهد كيف يعني عصى إبليس ربه وكيف عاقبه شوار الجار الشاف يعني سيدنا آدم شاهد عب مخلوق من مخلوقات الله يعص يعصى, يعصى ال الجب... العزيز الجبار المتكبر الملك الملك وكيف صبر ربنا سبحانه وتعالى عليه شاهد بعينها عشان يعلمه الصبر و... و... ويعرفه ان المفروض خطورة المعصية و... و... وان, وإن ده عدو مصلت عليك يعني هو في الاول قال له يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وقال له ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى يعني ربنا ز يعني علمه سمع وشاهد العرف من العدو وربنا قال له من العدو ووتر و... يعني وأعطاه الفرصة حتى يخوض هذا الأمر بشكل عملي وتطبيق إيه نعم سبق في علم الله لابد لنا س... فدخل فعلا سيدنا آدم و... وكانت التجربة إن جاء الشيطان يا آدم هل أذلوك على شجرة الملك الخ الخلد ملك لا يبله فهذه الحتة اللي دخل معنا اللي هو حرص الإنسان على الدنيا وعلى الملك طب قبل حتى فوس وسلاه الشيطان عشان النقطة اللي فاتت تكون واضحة يعني هكذا عاوز تقول لنا دكتور جمال ان ربنا سبحانه قال ان جعلهم في الأرض خليفة أن آدم عليه السلام خلق ليكون في الأرض ولكن مرحلة الجنة وأكل من الشجرة وكذا ما هي إلا ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى حتى يجرب الطاعة ويجرب المعصية يرى الحلال ويرى الحرام يرى كل هذه الأمور ويتعلم ويتربى منها آدم عليه السلام يبقى تعليم وتربية. نعم تعليم وتربيه ويعرف بإيه يعني أن ممكن يخطئ فإذا أصر الإنسان على معصياته أو الشيطان يطرد من رحمة الله وإذا تاب آدم تاب عليه الله عشان يعني نعم. سيدنا آدم عليه السلام فهو المجرم اللي هو عليه لعانه الله قال هل أدلك على شر هو الحقد والحسد اللي أقل كالقلبة هل أدلك على شجرة الخلد وملك اللابلة فطبعا يعني وبعدين وقاسم هما إني لكما لمن الناصحين يعني يعني وجاء قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فناسيا ولم نجد له عزم اشتبعت الحاجات أنه نسي يعني بس عشان ما نقولش الناس اللي بيتهم وحواء بيقولوا هي اللي وس له لا, لا ده هو المفروض هو أصلا تصلت على على آدم وزوجه بالوسواس، وخل زي ما قرب هل أدل على شج شجرة شجر الخلد وملك لا يبله، وفسوس الله يوديه لهم عنهما من سوءاتهم، وطفيق. إذن. واضح من السياق دكتور جمال إن سيدنا آدم يعني لم يستجب لابليس من أول مرة، يعني عندما قال له هل أدل على شجرة الخلد وملك لا يبله. لو ان هما استجابوا على طول هو هنا دخل من مدخل ان الانسان حياته قصيرة وملكه قصير فدخلوا من مدخل ان دي شجرة الخلد اللي هتخلي حياتكم طويلة وملككم عظيم فما سيدنا عدم لم يستجب فقاسم يعني ليه, ليه حيحلف لهم لو كانوا استجابوا من اول مرة يعني <تصفيق> واضح سيدنا عدم كان عنده برضو لا هو هو الكذاب دايما يقسم يعني شاعر حتى في الحياة العامة فهو يعني طبيعته ممكن قبل ما تقوله يروح مقصن قبل ان يجد من صدودا من هذا ايه صدودا فهنا اعتقد ان هو عاوز عارف لانه هو أصل هو مجرم هو الشيطان اللعين عليه لعاء الله م. لانه يدرك ما ده الحل ده الطريق الوحيد ما احنا لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين دي الغواية م. م. الغواية انه والناس زي ما جربونا الانسان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحار ذلك ما تاع الحياة الدنيا والله يبقى إذن هو مزينة ومزخرفة فدي المدخل اللي هو حب الجاو الرئاسة والملك وده اللي حصل من فرعون لما يعني ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته فحشر فنادى فقال فإذن هنا هذا هو الذي خل الشيطان قاسمهما أقسم واستطاع يعني مش مول استطاع من فاستجاب طبعا آدم فأكل منها فبدت له ما سوته. نعم وأنا كنت بقول لك فكرة إن سيدنا آدم يعني لم يستجب ط طو... يعني س... سريعاً لأن حتى الفعل وسوسه نفسه الفعل وسوسه له دلالات كثيرة منها إن الوسوسة دي صوت الذهب أو الحلي في في اليد ف... فهو صوت شيء محبب إلى النفس وهو صوت يعني خفيف. فالشيطان يعني يتحدث أو يدخل لآدم عليه السلام من مدخل يحبه من حاجة يعني يسيل لها لعابه وهي العمر الطويل والملك الحاجة الثانية أن الوسواسة عبارة عن ووسين ووسين ففيها تكرار مما يدل على كلمة الوسواسة معناها أن الواحد ما بيقولش الحاجة مرة واحدة ده بيقول مرة في الثانية في الثالثة وبطريقة واثنين وثلاثة لغاية ما اللي قدامه يستجيب وإذاك لو فيه واحد يعني بيلح بي بي بي على صاحبه في حاجة شر يعني له أنت بتوسوسل كتير فأقصد إن من من الدلالات اللغوية لكلمة وسواسة تدل على إن إبليس لم يترك آدم يعني يعني حاول مرة واثنين وتلاتة وإن كانوا في مجلس واحد أو في في وقت واحد زي ما هيك بتقول نعم هذه حقيقة هذه حقيقة فعلا وفي النهاية يعني من الواضح إن آدم عليه السلام يعني وقع في المعصية فعصى آدم ربّه فغض وبعدين يعني كما ذكرنا والقصة بتاعت إن ربنا سبحانه وتعالى لما شاهدوا يعني في يعني في هذه الحالة ربنا كراوف رأيه رحيم نعم. يعني ربنا اللي بيربيه بيعلمه قال له يا آدم تعالى آآ آآ آآ مني تفر قال له لأ أنا استحياء منك لأن أنا أخطأت اعترف بخطئه فخبر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمه وكوننا من الخاسرين نعم. هل كان ف... جزء من الحياة دكتور جمال أن أن يعني سوءاتهم ظهرت بدليل وطفق يخصفان عليهم من ورق الجنة بدأوا يداروا نفسهم بورق الجنة فاش كلام طبعا لا شك فيه لا يعني هو وجد آآ آآ يخصفان عليهم من ورق الجنة يعني مدينة أصل يقول الحياء والإيمان قرناء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر والحياء من شعب من شعب الإيمان وربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الحي الحيي فطبعا ده حياء وده نبي هنا توجه كلمة لشبابنا اللي يعني مشيين ورا الموضة لدرجة ان كان زمان حتى في النساء والبنات كان زمان يخلوا سنة الجزء العلوي مكشوف والسنة اللي بعدها الجزء السفلي مكشوف والبسء قصير دلوقتي بقى الموضة غريبة قوي ان الجزء اللي في النص هو اللي مكشوف البنطرنات السقطة والكلام ده خلت جزء المنتصف اللي ما كانش حد ممكن يعني يعني فيش شيطان حتى يفكر فيها ان ازاي ان, إن, إن هما يسولوا للإنسان ان المرأة تظهر هذه المنطقة من جسدها اين الحياء هنا واين حياء الشباب حتى ولاد وبنات بيحصل ده البنطلونات اللي بتتسمى دلوقتي عشان الشباب يبقوا معاه ومعاه في اللغة دي البنطرنات اللويست ده اللي هو الحجر السائد ده بيظهر العورات تقريبا بتبقى ظاهرة والناس مشى في الشارع يعني ك... يعني ما الكلمة التي توجهها لشباب الأمة في وقت كان فيها آدم وحواء لوحدهم و... ومكسوفين واتفق يختفان عليها من ورق الجنة آدم مع زوجه يعني حريص على هذا و... ويفر في الجنة حياء من ربه طب وما اللي إحنا دولة نقول إيه ربنا بقى؟ طب وما لنا ودر عورات والتعرض على الشواطئ آه. يمكن نوادي العراق لشواطئ العراق دي عند الغرب كما عن المسلمين ها اللي ها في بلدنا المسلمة اللي يعني طب التعري على الشواطئ وده مش نوع من التعري وليه والنواط الذي انتشر في غالب بقاع الأرض في كثير من بقاع الأرض الآن ويعتبرون بيطلبوا أذكر في أمليك هذون 20 مليون يطالبون بحقوق وما يسمى بالمثلية الشواطئ يا بس دي دي ما أشوف ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة تنضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت قال كذلك تذكى فنسيتها وكذلك اليوم تنسى طب المشكلة سببها إيه أستاذ عشران دي القضية أستاذ هكذا تاخد سبب المشكلة بعد الفاصل لأن هي المشكلة خطيرة وكبيرة جدا ومظاهرها كثيرة يعني عدم وجود أو قلة وجود الحجاب الثير وراء الموضة بالشكل ده حتى وإن تكشفت العورات الموضوع ده التكشف زي ما قلت على الشواطئ ونوادي العراه وكذا الموضوع ده خطير ولازم نشوف سببه وإيه وإزاي نعالجه ولكن بعد الفاصل بعد إذنك مش هدى نلتقي بعد الفاصل لنكمل هذا الحديث المهم التعري في هذا الوقت الذي أصبح موضة ما أسبابه ده اللي احنا من أسابنا الدكتور جمال تفضل يعني الابتداء عن جلة التربية مفيش مقررات دراسية تقول سطر العورة واجب هتحدى ان يكون في, في في بلاد ما يعرفوش حاجة اسمها حكم الحجاب مثلا بالنسبة للبنت وبالاضافة الى ذلك بل ان الجنس حاجة اسمها ثقافة جنسية لا. ممكن يدرسلوها اضف قلة التربية مفيش تربية التربية يعني التكاد تكون الناس ما بيعرفوش حاجة اسمها الحلال والحرام بيعرفوش إن... إن... ان ستر العورة واجب وان ده حرام وان ده إصارة الغرائز ماذا ترتب يعني اللي عوز أقول يبقى إذن دي دور مين مسئولية مين مسئولية الأمة بكافة مستوياتها بكافة الأمراء والملوك والرؤساء والوزراء والاب والأم والمدرسة والشارع وأجهزة الإعلام مش دي قضية الأمة هي أمة المفوضة يعني يعني ما في ده ضوابط الشرعية يعني أعوز أقول ده تيجي ايه ضعف في الثقافة الشرعية الشباب ما يعرفش ده حلال ولا حرام ما مدرس في المدرسة ان اللي بتعملوا البنت ده ما درسوش انه حرام فإذا المشكلة برضه هم يتح يعني الناس اللي بيربوا وبيعلموا ومقررات الدراسية مسؤول عن ذلك نعم طب الحل لمشكلة زي لابد من التربية لا. ومش بس كده وأجهزة الإعلام تتقي الأمة في أبنائها no. إن إصارة الغرائز ونشر الصفور على هذا النحو في أجهزة الإعلام وما يقولون البرامج التي هذه مصيبة يعزنا للإعلام أيضا مشك... لا التعليم بيؤدي ولا بل على الأكس إشاعة الفحشة no. ومش بس no. كده ولما الناس بتل... أصبح الناس الآن ما يشاع بأن حاجة اسمها الزواج العرفي no. ده خلت المصيبة عظيمة تمام فزي... ان المان واضح دكتور جمال شكر الله لك معانا استاذ عبد العال من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا وسهلا منورين الشاشه دكتور أشرف وانت يا دكتور جمال الله يبارك في عمرك احنا سعداء دائما بلقائك على الشاشة الله يبارك عمرك وعلى تنويرك لنا في يعني كلامك واحاديثك الشيقه ومعرفتنا بقصص الصراع في من أول سيدنا فهدم إلى يومنا هذا جزاك <تصفيق> الله وخيرا نحن سعداء بمداخلتك أستاذ عبد العالم خضر لك يا فرد الله يكرمك فيدي سيد الدكتور لقد اتفقنا سابقا بأن قصة الصراع كثيرة ومتنوعة ومن المتفق عليه بأن أكبر الصراعات وأخوها هي صراعات الأنبياء والرسل عليهم السلام وعلى سبيل المثال صراع سيدنا أيوب ومرضه سبع سنوات وبناسبة المرض فهو صراع كبير بين الإنسان وبين إراضة الله سبحانه وتعالى يختبر به قوة إيمانه إيمان العبد بربه والصبر وسدته فإذا كان إيمان العبد قوي وصارع المرض وصبر عليه حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى الله سيئات وحسنات وأخرجه من مرضه كيوم قبل جته أمه وإن لم يصبر ويصارع ويعترض على حكم الله كفر وكان أمر الله نافس. فأيوم أحسن الصراع في الخير والصبر عليه أمل اعتراض وعدم الصبر اللهم اجعلنا جميعا من الصابرين وأن تشفي يا ربي بقدرتك كل مريض وإلى لقاء آخر إن شاء الله في قصة الصراع لنا لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكر الله لكم جزاكم الله خيرا حك تحب تعلق على السيد عبدالعب يتكلم عن كيف أن الصراع دائم من بداية الخليقة ثم يركز على مسألة الصراع مع المرض مع المرض يعني هو ده الإنسان بيصارع نفسه يعني يصبر على أمر الله ولم يصبرش على أمر الله في ناس بينجحوا يصبروا زي سيدنا أيوك يقولوا 18 سنة وكان الورد بتاعه ربي إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين فهذا ابتلاكا يهلطر يعني حتى بعد كل هذا الصبر لم يقل يا ربي قال وأنت أرحم الراحمين <تصفيق> نعم فكشفنا ربنا قال فكشفنا ما به من ضر الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني هو ده ربنا قال لله التبارك الذي بيده الملك على كل شيء القدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون فلقد فتنا الذين مقابلين فليعلمان الله الذين صدقوا ليعلمان الكاذبين هذا اختبار سيدنا آدم اختبر بقضية الجاه والسلطان نا. وسيدنا داود يا داود إن نجعلناك خليفة نهد في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع هو فضلك عن سبيله ما زلنا مع الاتلاء وبخاصة الاتلاء بالمرض ولكن معنا اتصال بعد ازنك من ليبيا معنا صد محمد من ليبيا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا وسهلا شكرا الحمد لله عجب أن نشارك في القصة هذه جديدة هذه. تفضل. والله الموضوع شيق الصراحة ونشكركم على هذا البرنامج ونحيي استاذ جمال. نعم. وأنت استاذ هتنته. وبنكده. وعطينا القصة قصدي طورن جروا لها حل صحيح. والناس بدو يشبهوا الأولاد والولاد بدو يشبهوا بالنساء آه. وهذه قصة كبيرة حتى يسبحفها. وبدوا يشفعوا في العورات متاع النساء وعندهم برود وعادي واختها تطلع قدام عائلته قدام بوه قدام أمه وكلها نشفعوا كنا ندسفوا على الموضوع هذا الصراحة نعم نبقوا نصيحة من الدكتور جمال زحريت حاضر أستاذ محمد شكر الله لك إزاكم الله خيراً بارك الله فيكم فيك حيوكم الله, سلام الله. على خير. سلام أستاذ وحي. محمد طب نكمل حديثنا عن الصراع مع المرض وعلينا نبدأ ننتقل لسؤال أستاذ محمد يعني يعني إذا دفتل وكمان ربنا سبحانه وتعالى ابتلى زكريا وزوجه بقلة الزرية قبل ربي لي من لدونك زرية طيبة إنك سميع الدعاء فربنا ربنا أنعم عليه لكن صبر سيدنا إبراهيم رزق بعد وقت طويل نعم. يعني بتحت سارة بقلة الزرية وبعدين تزوجت زو زوجت إبراهيم هاجر لإبراهيم فأنت بإسمعيل بصت لقت نفسها في موقف صبر واحتسبه فهي امتحانات نعم. يعني امتحانات يعني أزابون الذي خلق الموت الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن, أحسن فإذن الصراع مع النفس نعم. في جانب لكن مش مع, مع الله عز وجل الصراع نعم. مع نعم. النفس. شكر الله لك فلا بد من الصبر على المرض وفي كل الأحوال هو ربنا ابتلانا وخلاص ف فلا بد أن نصبر حتى نأخذ الثواب على وفي النهاية هو أمر الله تعالى. ونسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو, العفو والعافية. جزاك الله خيرا معنا هبة من مصر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طبعا بحييكم على البرنامج ده رائع الصراحة وبحيي دكتور أشرف برضو على أن حضرتك ربطت بين الواقع وبين الشباب بين القصة الصراع بتاع سيدنا آدم والمعصية وبين الشباب دلوقتي أنا ليه بس تعليق بسيط يعني صدقني. أن بالنسبة لل... لأن إحنا دلوقتي هل الواحد فينا لما بيعمل معصية بيجري زي ما كان سيدنا آدم عمل معصية في الجنة وقاعد يجري حياءا من الله عز وجل هل الواحد فينا فعلا لما بيعمل معصية إن هو عايز أن او مكسوف من نفسه او مكسوف من ربنا يعني الاحساس ده جميل جدا جدا ولفت نظري او يعني وان برضو ان الواحد ممكن يعمل معصية ورا معصية ورا معصية ومش في دماغه اصلا هو بيعمل معصية برضو في حاجة يعني بالنسبة حدرتك علقت على موضوع اللبس في حاجة في الاسلام اللي بتتعرض على الشرشة دلوقتي مفيش ادنى رقاب عليها يعني حتى المواضيع المواضيع الاساسيه بقت فيها انتشار الزنا وانتشار بيوت الدعارة والحاجات ديت بقت من المواضيع الأساسية لدرجه ان ان دي كان ده الشائع في المجتمع بتاعنا كان ده واقع خلاص المفروض نسلم بيه يعني فين الرقابه بعد دلوقتي فين احنا اولادنا اولادنا لو راح احنا مانعين التلفزيون عن اولادنا لو لكن لو راحوا عند اي حد وبيشوفوا المواضيع دي المواضيع ديت احنا اولادنا بييجوا وبيسالونا في حاجات احنا بنتكسف نرد عليهم فين الرقابه انا عايزه اسال فين الرقابه دلوقتي <تصفيق> مذهبه والله ونحن يعني نضم صوت البرنامج إلى صوتك ونقول أين الرقابة في في بلد مسلم جزاكم الله خيرا وشكرا الله لك وان شاء الله دكتور يعلق على هذا الكلام دكتور جمال كان معنا محمد من ليبيا كان بيتكلم عن التشبه بين الولاد والبنات والزين البنت بتخرج يعني أمام أبوها وأخوها مفيش رجولة ولا نخوة إلا لم يكن فيه التزام يعني فعلى أقل رجولة والولاد والبنات بقوا يلبسوا زي زي بعض ما نفرق بينهم كان بيطلب من حضرتك يعني نصيحة لل للشباب يعني, يعني هو يعني عن الله متشابهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال المرأة تلبس لبست الرجل والرجل يلبس لبست المرأة دي موجودش يعني إذا في انحراف في السلوكيات والأخلاقيات نعم. لكن المفضل الأستاذ يعني محمد في ليبيا عندنا في القرآن الكريم سورة اسمها سورة النور لا. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات اللعلكم تذكرون الزانات والزان فاجلدوا هنا هذه الصورة بتعلمنا أن غض كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وكل المؤمنات يغضضنا من أبصارهن ويحفظنا فروجهن وربنا علمنا وليضربنا بخمورهن على جيوبهن الحجاب قريضة نعم. وأداب الاستئذان على الأم والأب في غرفة النوم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلوى منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون يتيبكم و, و, و يعني وكأن دكتور جمال وليضربنا بخمورهن على جيوبهن وكأن الجيب هذه الفتحة التي تخرج منها الرقبة يضرب الخمار عليها أيضا وكأن ده. ستر بقى الأسيقان بت... والذراع وكذا ده من الفطرة مش النص ده عليها ده قالوا تمان يعني الملحفة تحطها تغطي رصها لغاية تديل بتاعها يدوبك العينين ما طبعا هنا ده القضية ان في قصة الصراع أن الذين يقولون الحجاب فريضة شرعية وضرورة حياتية يتهموه بالتطرف نعم والستة اللي تلبس النقاب متطرفة رغم ان بعضهم قال فضيلة وبعضهم قال فريضة نعم. واللي يطلق لحيته ده متطرف لانه بيمسك بسمة النبي عليه الصلاة والسلام واللي بي واللي, واللي بينتظم الى في المسجد اللي اللي أقول انا عاوز اقول اختلت المعايير ده نتيجتي انا عاوز اقول عندنا في الاسلام السيد محمد احنا مسؤولين بالضرعة الاولى نحن اولياء الامور نحن الاباء والامهات المعلمون، النظار، الأساتذة، الأم فين؟ الأم غائبة؟ هذا الأخطب تلقي ب... بهمها علينا نحن كلهم مسؤولون، كلكم مسؤولون يا أمتنا، كل هذه الأمة مسؤولة طبعا لأن الآن حاجة ما يسمى بروتوكولات حك حكماء شياطين حاططها فيش حكومة شياطين صهيون اللي هي شاعة ومقررات الأسرة الآن التي تطبق. تبقى قصرا على الدول لازم تنفذ مقررات الدول اللي فيها منع الختان وتجريم الان اللي بيسموه حقوق الطفل وحقوق البنت هو تتقصد منها ايه نتبع المجتمع الغرب ان البنت ما. لو دخل صديقها معاها البيت ما يقدرش الاب يعترض ولا لجيب له الشرطة عشان تاخد ابوها تحطه في السجن ما. مصيبة عظيمة اذا المؤامرة على الاسرة وعلى السلوكيات والاخلاقيات وخاصة لعالم الإسلام عشان كده نقول الطمس هوية الأمة إفساد السلوكيات والأخلاقيات نمط الحياة الاجتماعية وأصبح أولياء الأمور ما بيهمهمش هذه المسائل ده بيهم الوقت يبقى مهندس دكتور طب ما يبقى مهندس ملتزم ودكتور ملتزم وفلاح ملتزم وعامل ملتزم فالمشكلة مشكلة خطيرة ونعتقد إحنا في البرنامج بنقول كن كلكم راعن يا أولياء أمور الأمة كلكم راع وكل مسؤول عن رعياته أنتم مسؤولون عن مناهج التعليم ومسؤولين عن الإعلام وما حدث في مناهج التعليم دي مؤامرة يا أستاذ أشرف مش وليلة اليوم أنا النهاردة بما يسمى تحت سطار تطوير التعليم تم حذف المقررات الدراسية والمناهج التاريخ اللي تربي تربية إسلامية راقية إذن هي مسؤولية الأمة كل المسؤولين لن لن يفلت أحد مننا من السؤال بين ذلك العز والأمة تستطيع يا أستاذ أشفر لو أرادت لو أحست لكن الأمة مش مج... القضية ما بتشغلهاش كما قال للأستاذ محمد بيحصل قدام الأب والأمة لا. طب وأنت فيه يا أولياء الأمور أستاذنا سد... دكتور جمال جزاكم الله خيرا المعنى واضح معنا مدام نجوى السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا عندي سؤال الدكتور جمال فضل يا فن بالنسبة حضرتك بتتكلم الوقت في بالنسبة للنبس البنات فانا عندي سؤال بالنسبة للملابس البنات حاليا حاسين انه في مؤامر علينا كأمهات اللبس اللي احنا عايزينه معروض في المهوزية الإسلامي ونخرج نلبس بناتنا في المحلات نلقى كل اللبس الموجود مهوزية اسلامي فاحنا بنضطر ان احنا نتعايش مع اللبس الموجود ونجيبه لولادنا لأم... فاحنا برضو عايزين ايه يبقى فيه توعية اكتر بالنسبة للحادات المعروضة وكبس حاضر يا فن رسالتك وصلت جزاك الله خيرا شكرا الله ولك مدام نجوى كان معنا سؤال للأستاذة هبة من مصر كانت بتقول يعني ملحوظة ذكية طبعا بتقول ان سيدنا ادم يعني فر وجرى واستحى من الله سبحانه وتعالى فبتقول هل اللي بيعمل معصية النهاردة بيحس ان هو عاوز يجري ويجري حياء يعني دي حاجة الحاجة التانية طيب واحدة واحدة بس ساشا وصل ال... الوقت شاعت نعم. No. والناس خالطوا الذين يرتكبون الفواحش فتبلدت الأحاسيس فسدت الفطرة no. الفطرة أصبحتش لا تنكره منكرا ولا تأمره معروف وما قدرش انت تنكر تجمش في الشارع تلقى منظرا يخدش الحياء لا تقتر لو لو لوحت انت رحت النهاردة اشتكيت او قلت تعالوا شوفوا الشباب ده انت في طرقات تمرت الشباب في البليل في السيارات اولا الـ الـ الـ هو المخدرات يطعطونها no. مفيش الان مفيش رقابة ده انا مش عاوز اقول في كل بلاد العالم طبعا انا شفت الحرفات دي انا لما قعدت في اوروبا الخامس سنوات شفت الحرفات شديدة يعني موجودة في بلاد الغرب. لكن العيب المشكلة الخطيرة ان هذا يصل الى بلاد المسلمين من no. مسؤول عن ذلك انا بعتقد مش الشرطة فقط المشؤولة اولياء الامة لما تبقى مثلا على سبيل المثال الامة سبعين مليون ولا تعيمن ولا نون أو في بلاد أخرى تلات ملايين ما تقدرش إن هي تقالب بب بالتربية أولادنا على الأخلاق وصيانة ال ال الحياة في كل مكان أعتقد اجزكم لآخر دكتور يعني معنى واضح استأذنك في في يعني رؤوس أقلم عشان وقتنا خلص مدام هبة أو سادة هبة كانت بتتكلم برضو عن الأفلام والإعلام وانتشار الزينة والدعارة وكأن هذا هو واقع الأمة والنماذج الثاني مش موجود يعني ما بيجيش النموذج الملتزم مثلا او النموذج المرأة المحجبة او كذا دايما نماذج ساقطة اللي بتيجي في الاعلام تعليق حضرتك يعني صلى الله وسلم قال اذا رأيت العامة اذا رأيت الخاصة تعمل بعمل لا تستطيع العامة ان تغيره حين ذاك يأذن الله في هلاك العامة الخاصة لان الخاصة بتعمل عمل فدي كلها الحرفات لا تأمروننا بالمعروف ولا تنهونا عن المنكر أو لا يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. ولتكون منكم أمة عيونها أمورها معروفة إنهاونا عن المنكر. إذا فلا بد أن تقوم الأمة بدورها. دول في الأمر الحسبة. ناسل الحسبة. حتى تلغت الحسبة دي مصيبة. نا. فين الحسبة؟ المحاسب اللي كان يراقب الأسواق وكان يراقب السلوكيات والأخلاقيات فين دي؟ انتهت. والامه يعني المشكلة الام اللي شوفت رساله تكلمنا قبل كده عن الدروس الخصوصية نعم و... نعم مشكلة لكن المشكلة الاخطر انهيار ال الاخلاق والسلوكيات ما رافش ستسفر الايام القديمة عن اي نوع من المجتمعات ربنا يصفر دكتور جمال مدام نجوى بتقول ان هم ما بيروحوا المحلات بيلاقو كل المعروض لبس مش يعني لبس اللي على الموضة يعني مش لاقين يعني اللبس اللي يتناسب مع البنت المحجبة الملتزمة وليل جدا جدا في السوق فهل يعني يستجيب أو البصر موجود لا هذا ليس بعذر تفصل وفيه خياطة الناس موجود ما مم. لهاش عذر اللي تقول ان احنا مضطرين آه لا آه. شوف في خياطة ستات يقومن بحياة كالتسياب وعندهم مفوض لكن الـ الـ الـ ولو, ولو المضى تديق قوي نجيب مقاس اكبر مش هزم البنت تجيب على مقاسها بالضبط نعم لكن, أطلع لكن أطلع هو في النهاية حتى. لانه شوف يا أستاذ أشرف لا شك فيه ان الملتزمين الان في قطاع ضخط نعم. لو وجدت الشركات اللي بتظهر اللي التي لا تأبه للمحجبات ولا للملتزمات لما يحصل المقاطعة لهذه الأزياء هي ترغص من عنه انه يعمل حساب ويالت ولي الأمر والبنت نفسها اللي يروح يشترى دكتور جمال من المحل ولقوا كل اللبس دي وكذا يقولوا يعني يبقوا إيجابيين ويقولوا فين اللبس اللي ينسبني أنا كمحجبة أنا عايزة لبس طويل أنا عايزة لبس واسي أنا عايزة طرحة كبيرة فالمحلات تلاقي ناس كتير جدا بتقول ده تبدأ تطلب الكلام مشكلة. ده من المصانع لكن مش وكلام. مهم ان الانسان يشوف المشكلة ويكلم نفسه ايوه او يدخل في دايرة صغيرة ويتكلم لا, لا. فين لا. لو اخذوا على ايديهم لنجوا, لنجوا ونجوا, ونجوا جميع. جميعا جزاكم الله خيرا يعني احسن ختام لو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا لان ده فيه دلالة كبيرة ومهمة جدا على الامر والمعروفة والنهي عن المنكر في نهاية حلقتنا نشكر أصيرنا الدكتور جمال شكرا جزيلا على شكراً تواجده عشان. معنا هذه الدقائق وعلى علمه الغزير بارك. وكذلك نشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ومشاهدة وعلى هذه المداخلات القيمة التي نسعد بها كثيرا وإلى أن ألتقي بكم في حلقة أخرى مقبلة من قصة الصراع لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته